سوء. استقيموا واعتدلوا الله, أكبر الله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين ونصروا الذين آمنوا ولم يواجروا ما لكم بولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصرواكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاقا بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياؤها إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا لأرحى ببعض أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ومسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخسر الكافرين واذان من الله ورسوله إلى الناس ياهما الحج بَرِهَا الله بَرِيهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ تُبَّتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لكم وَإِنْ دَوَلَيْتُمْ أَنَّكُمْ غَيْرُ أبشر الذين كفروا بعذاب نليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهر عَلَيْهِمْ حيث وجدتموه واخدوه وحصروا وأقعدوا لهم كل ما رصد فإن تابوا وأقاروا الصلاة وأأتوا الزكاة فخلوا سبيلا إن الله وإن حد من المشركين استجارك فَأَجِرْهُ حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عبد عند الله وعند رسوله الذين عادتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يردوه فيكم يرضونكم بأفواههم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم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 قول <تصفيق> لا يرضون في مؤمن الا فإن تابوا فأقاروا الصلاة ولا تأتوا فِي الدِّينِ في الدين ونفصلنا للهدات لقوم يعلمون لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد قاتعهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم ولنصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم, ويخزيهم صرتُعليه ما يشفي صدورَ قوم طيب ويتوب الله علي من حكيم أم والله خفيل بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على الله أولئك <تصفيق> حبت إنما يعمل وساجد الله مداما بالله واليوم الآخر وأقام الصباة وأقام الصباة رآ إلا الله فعسى أولئك أن المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد وجاهد في سبيل الله لا عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا أولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مخيف خالدين فيها أبدا I love you